حرص طالب العلم على سؤال أهل العلم. حرص طالب العلم على سؤال أهل العلم. هذا الدين حبة عظيم. فلا يتساهل الإنسان في سؤال أي أحد. وإنما يحرص على سؤال أهل العلم المعتبرين، المعتدلين الموثوقين. فابو حسين ذهب إلى إبراهيم النخعي. من أئمة التابعين وعلمائهم حرصاً منه على الأخذ من أهل العلم ونحن في هذا الزمن أحوج ما نكون إلى مثل هذا الأدب بل هو أصل أن نسأل عن ديننا ونسأل أهل العلم المعتبرين عن ديننا حتى لا ينحرف الإنسان إما أن يختار شيء لنفسه في دين الله فينحرف أو يسأل أهل البدع والاهواء أو من ليس عنده علم فينحرف بسبب ثتوى